الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَنِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض قوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 أَمْ جَعلوا لِلهَّهِ شرَكان أَخَلَقُ كَ خلَلْقه فَتَشبهَه الْخَلقُ عَلَْهم قُل اللههُ خَالِقُ كلُلّ شيءَيم وَهُوَ الواحد القَهار أَن زَل مِنَ السَّمائمَا أَ فَسَلَت أَْودِيَةُ بِقَدِهام.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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس مثواهم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 وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَظْغَانٍ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 هم او نتوفينك فانما عليك البلاغ فانما عليك البلاغ علينا الحساب اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا